في السماوات وفي الأرض يعلم سراكم وجهركم يعلم ما تكسبون وما تأتين من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتين فسوف يأتين يا قبليم يا قبليم ما في الأرض ما لم يمكّل لكم وأرسلنا السما عليهم دُرارا وجعلنا أنهار تجري من تحتهم فأهل بذنوبهم بدروبهم من بعدهم قلنا عليك كتاب في بقطر سين فمن مسؤول أيديهم لقال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 خسر أنفسهم فهم لا يؤمنون، ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أَعِيرُ اللَّهِ التَّحِدُّ وَالْيَانِ فَأَطِيرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ يُقَعِّمُ وَلَا يُطْعَمُ قُل إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلًا أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وان يمسسك الله بطر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن و انكم تشهدون ان مع الله اليه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى فِتْنَةٌ إِلَّا أَنْطَالُ وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أُضْرِكِي فَكَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّنَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِمْنَةً أَن يَفْتَرُوهُ وَفِي أَدَالِهِمْ وَقْرَى وَإِذ ولكنني لم من المؤمنين بل من لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من قال ليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلغار الله حتى إذا جاءتهم الساعة حتى إذا جاءت ساعة ضغتَنَ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزانهم على ظهورهم على ساء ما يزعون وما الحياة الدنيا إلا والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزن يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحلون ولا قد كذب ترثون من قبلك فصبروا على ما كذبوا وبوتوا حتى أتوا النصونا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين وان كان كبر عليك اعقابهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض أو سلما في, او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونا يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فقالوا لولا نزل علينا آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صنوا وبكم في الظلمات من يشاء إلا هو ومن يشاء يجعله على سراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة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 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين كن أرأيهم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قبوذكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا لهم يحبون الذين كذبوا باياتنا يمسون عذاب العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم العيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع الا ما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 عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم, فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة أن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات وهي تستبين سبيل المجرمين قل إنني ليتوأنعبدا الذين تعبدون من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون من الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين إذن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي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 لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم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 لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ إِنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ مِنْ هَٰذِهِ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 بكل نبا مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخونون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخونوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَدَرِ الَّذِينَ اتَّخَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُمْ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ زَيْسَلَهَا مِنْ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ من هؤلائك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حَمِيمٍ وعذاب أَلِيمٌ بما كانوا يكفرون قل أَنَا دعو من دون الله إذ اصحاب الله كالذي وسلم ان في الأرض حيران له والمسلمين يدعونه إلى والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ولو الملك يوم ينفخ في الصمور عالم الغيب الْحَكِيمُ وهو الحكيم إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَتَ التَّخِذْ وَأَصْنَعْ مَنْ آلِهَةً إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيمَ مَلِكُو التَّسْبَعَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا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 الذين آمنوا ولم يلبسوا سوء بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء عليم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وإموسف وموسى وحارعون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ونوط وكلا فطلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي بي من يشاء واشركون حبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتي لهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ونيسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى لله تجعلونه كراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه ممارك مصدق الذي بين يدي ولتنذرهم القرى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إلي شيء ومن قال سأنزل, ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْأُمْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ, وكنتم عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِعُونَ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 فالق الحب وأنما يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس وَالْقَمَرَ حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم نجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكدا ومن النخل من طلعاق ومن دانية وجنات, وجنات من أعلاق والزيت من أورو وغير متشابه انظروا إلى ثمنه إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنينا بنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخمير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقوموا دارس ولنؤينه لقوم يعلم بحما أحيي إليك من ربك لا هُوَ إلا هو الْمُشْرِكِينَ عن المشركين ولو شاء الله ما جَعَلْنَاكَ وما جعلناك عليهم حفيظا وما بِوَكِيلٍ عليهم بوكيل ولا يَدْعُونَ الذين يدعون من دون الله فيسفوا الله عدوا بغير علم كذلك فينا لكل أمة عفلا ثم إلى ربهم مرجعون فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله ما يشعرهم أنها إذا جاء لا يؤمنون ونقلل وفدهم وأذن صارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيانهم يع. شيء قبلا ما, كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أرتغي حكما وهو الذي وانزل إليكم الكتاب مخصنا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لاه بدل لكلماته وهو السميع العليم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 أكلوا مما ذكر رسم اللَّهِ عَلَيْهِ إن كنتم بآياته نؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإذن وباطنه إن الذين يكسبون الإذن سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه نفسه وإن الشياطين ليوحون إلى أولياء يجادلوكم وإن أطعتم إنكم لمشركون أوما كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك سين للكافرين ما كانوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجِرِمِيهَا لِيَنْكُرُونَ فِيهَا وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِنَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى يُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجروا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره دون ومن يرد أن يضله يجعل صدوا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعضه وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بغلل وأهلها غافل ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعمل وربك الغني ذو الرحمة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 سوف تعلمون فسوف تعلمون من تكون له عاقبه النار ان انه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما درا من الحص والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بجعلهم وهذا لشركائنا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 ولو شاء اللَّهُ مَا فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أَنْعَامٌ وحرث حجر لا يطعمها إِلَّا من نشاء بزعمهم وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظهورها وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسم الله عَلَيْهَا افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفاء بغير علم وحرموا وحرموا ما رذكروا الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوا والزيتون والرمان والزيتون والرمان اوتشابها وغير متشابه كنوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حولة وفرشا كنوا مما رزقكم الله كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تتبعوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبين ثمانية أسواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَا مِ الْأُنْثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيِّ أَرْحَامُ الْأُنْثَيْنِ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آه الذكرين حرما من أمثين أم اجتملت عليه أرحام الأمثين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فَمَنْ نَافَى الْمُؤْمِنَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا نَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إن أو دم مسبوحاً أو لحم خنزير أو لحمة خنزير فإن نور جسناً أو فسقاً إن لغير الله بي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما إنا ما حملت ضرورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة وَلَا ولا يرد عَنِ عن القوم المجرمين سيقول الذين عشركوا لو شاء الله ما أشركنا وَلَا ولا وَلَا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى داقوا بأسنا قل هل عندكم من علم لنا إن تتبعون إلا الظلم وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟ فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إلا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مالا يتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغا شده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك مصراكم به لعلكم تذكرون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 وتقصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم, لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين فنزّل الكتاب على قائفتين من قبلنا وإن كنا عن لَغَافِلِينَ لغافلين أو تقولون لو أننا عَلَيْنَا الكتاب لَكُنَّا أَهْدَى منهم وَقَدْ جاءكم بينة من ربكم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك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 ان الذين فوقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هادي ربي إلى صراط مستقيم لينقيما لينقيما ملة إبراهيم حنيفا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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم, ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم